والله جعل لكم من بيوتكم سكنًا وجعل لكم وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم رعنكم تستخفونها يوم ضعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَافًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم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 يَعلِفونَ نِعمَةَ اللهَّهِ فَُّ يُ كِعونَهاَا وَأَكثَرُهُ مُركافُِود وَيَوْومَ نَ بَعكُ مِن كلُلِّئَّةٍ شَهدًا فَّ لا يُؤذَنُ للَِّذينَ كَفَود ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يَخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا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 وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ